الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محصنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد الصالحون. صلّك الله العظيم، إخواننا الكرام. سلام الله عليكم من أحفاد سلطان محمد فاتح إلى أولادي مؤذن رسول الله بلال بن رباح إخواننا الكرام أراد الله عز وجل أن تتخلّس هذه الأمة من رواسب بالجاهلية ووشائجها وأن تتعرّى هذه الأمة من رداء لبستها. أراد الله عز وجل أن نأخذ الدين من مصدر واحد لا يشاركه مصدر آخر. شابت عقيدة جد العرب سيدنا إبراهيم قبل البعث شوائب الجاهلية. ولأجل هذا السبب ملأوا أطراف الكعبة ملأوا حول الكعبة بالأسنان. وابتعدوا عن دين وعقيدة سيدنا إبراهيم عليه السلام وبسبب هذا أمر الله عز وجل في بداية البعثة هذه الأمة أن يتوجهوا إلى بيت المقدس لأنهم اتخذوا الكعبة بيت العرب. لأنهم اتخذوا الكعبة بيت أبي جهل، الله عز وجل أراد أن يطهير عقولهم، لما طهروا قلوبهم وأذهانهم عن التلبس الجاهلي، أمر الله عز وجل، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الرسول صلى الله عليه وسلم جمع قبلتين صار إمام الدنيا وورث المسلمون وورثة أمة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إخواننا الكرام ربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه سبحان الذي أسرى بعبده ليلًا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى آية ثم واتينا موسى الكتاب وما علاقة هذه الآية بالآية سابقة أولا تحدث الآية عن رسول الله ثم تتحدث عن موسى عن موسى سيدنا موسى عليه السلام ثم يتحدث القرآن عن إبعاد ربنا اليهود عن القدس، وفي آخر هذه المسألة يقول ربنا تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي أقوى نفى الله عز وجل اليهود عن القدس مرتين. لما خانوا الله عز وجل ابعدهم طردهم عن الكنز ثم تابوا رجعوا علاقه هذه القصه باسرى رسول الله الله عز وجل يقول لنا إن عملوا بهذا الكتاب ان تمسكوا بسنه محمد صلى الله عليه وسلم تحكموا دنيا لما ابتعدت هذه الامه عن الكتاب والسنه فقدت هذه الامه السلطه على القدس لأجل هذا جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر ربه تبارك وتعالى القبلتين وكذلك طهر الله عز وجل قلوب المسلمين من وشائج الجاهلية من سماتها القديمة، إخواننا الكرام، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمسجد الحرام ليلة الإسراء والمعراج بجميع الأنبياء إيماناً، وكذلك جعلناكم أمّة وصدا لتكونوا شهداء على الناس. لأن هذه الأمة أخذت القيادة والسيادة والإمامة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما فقدت هذه الأمة القيادة والسيادة بالقدس فقدت الإمامة حتى بأوطانهم إخواننا الكرام بعد سقوط الدولة السلطوقية فقدت هذه الأمة السلطة الإمام على القدس ثم أتى الفرنج استولوا القدس وبلاد المسلمين وقتلوا أجدادنا المسلمين الشيوخ والشباب واغتصبوا نساء المسلمين أتى إلى سلطان صلح الدين أحد من المسلمين، وهو مجروحٌ، وقال له أين أمة محمد؟ أين المسلمون؟ فرنج، قتلوا شيوخنا، قتلوا شبابنا، اغتصبوا نساءنا، وقال قائدهم قولوا لمحمدكم أن يدافع عنكم أين المسلمون ثم رجع سلطان صلاح الدين أيوب إلى خيمته وبكى يومين ثم خرج وجمع جيشه وجمع أمة محمد ونقل هذه الحادثة إليهم وقال لهم أنا ذاهب إلى القدس أنا أدافع عن أمّة محمد، من يدافع عن أمّة محمد فليتبعني. أجاب المسلمون دعوته، وخرج المشايخ والعلماء من تكايا والمساجد والمدارس، صاروا جيشا عظيما يذهبون إلى القدس، يذهبون إلى المسجد الأقصى. الله عز وجل أكرمهم أكرمهم بالنصر بالظفر في معركة حنين هذا ظفر مبارك معظم من الله عز وجل ثم دخل هذا الجيش ليلة اليسرى والمعراج بالقدس أمر سلطان صلاح الدين العساكر الإسلامية أن يطهروا بالمسجد الأقصى لأن النصارى، لأن الفرنج استولوا القدس وجعلوا مسجد الأقصى استبلًا للخنازير ووضعوا قُبة مسجد الأقصى رايتهم هم أنزلوا راية الفرنج ووضعوا رأي المسلمين راية الإسلام على قبة مسجد الأقصى يوم الجمعة طهر مسجد الأقصى الأئمة والمشايخ وأمامهم سلطان صلاح الدين يدخلون المسجد الأقصى والإمام في المنبر بعد الحمدلة والصلوة قرأ هذه الآية. فَقُتِعَ عَذَابُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إخواننا الكرام إنكم أمة واحدة كما كان في زمن صلاح الدين الايوبي يسعد الأئمة يسعد المسلمون المنبر في مسجد الأقصى ويقرؤون هذه الآية فقد دَابِرُ الْكَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَقُدْعَ دَابِرُ أَمَرِيكَا وَالْكَافِرِينَ وَإِسْرَائِيلَ وَيَكُولُ الْضُعَفَاءَ وَيَكُولُ الْمُسَّدَعَفُونَ وَيَكُولُ كُلُّ الْمُسْلِمِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى إِنْعَامِهِ إخواننا الكرام سلطان صلاح الدين يرجع من القدس، جمع المسلمين وألقى لهم خطبة، وقال في خطبته: لن يرجعوا إلى بلادنا ما دون رجالنا، إخواننا الكرام، يا أهل السودان، يا أهل العلم والجهاد والعرفان، نبهوا هذا القول. لن يرجعوا الى بلادنا ما دمنا رجالا لماذا قال صلاح الدين لن يرجعوا الى بلادنا ما دمنا رجالا هذه الكلمه تذكر في كتاب الله في خمسه مواضع للمسلمين صلاح الدين يشير الى هذا يشير الى هذه الايات لن يرجع إلى, إلى بلادنا ما دمنا رجالا. الله عز وجل يقول في كتابه: لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على الطقوه من أول يوم حق أن تقوم فيه فيه رجال. هذه الآية تتحدث عن مسجد رسول الله في هذا المسجد. صلى الرجل الأعظم صلى الله عليه وسلم بأصحابه بالرجال بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم مرضوا عن سلاح الدين حافظ القرآن حفظ القرآن ماذا أوصى بالأمة إن تفقد هذه الأمة توف قد حريته حتى في بلاد المسلمين صلاح الدين يشير الى هذا يكون لن يرجعوا الى بلادنا ما دمنا رجالا الرجال يذكر ربنا تبارك وتعالى الرجال في مسجد رسول الله كيف صلوا كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه لماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اسس الدوله الاسلاميه في هذا المسجد القى خطبه في هذا المسجد أعلنت علمات ربه في هذا المسجد أرسل الجيوش من هذا المسجد واستقبل الوافدين في هذا المسجد لأجل هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأتي من أمتي إلى هذا المسجد فليتذكر ما قلت في هذا المكان ما أوصيت في هذا المكان لاحظوا إخواننا الكرام إن يذهب أحد منكم إلى بيت أخيه وأبوه توفي يشاهد ذكريات في جدار, في جدار البيت يبكي يبكي تسيل الدموع وتسكب العبرات يقول الشاعر قفى نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي رسول صلى الله عليه وسلم يذكر يذكر الرجال الذين صلوا وراءه يكون رسول الله كأنه يقول اتبعوا بأمتي اتبعوا بأصحابي الذين رضي الله عنهم ورضوا عنهم أولا إخواننا الكرام كيف نكون رجالا رجال كما كانوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف صلوا كيف كانوا رجالا في الصلاة عن عائشة رضي الله عنها قالت فقل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أصلى الناس قالوا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم طعوا لي ماء في المخضر ثم اغتسل، توضأ رسول الله وقام يريد أن يمشي وأن يصلي بأصحابه في هذا المسجد ولكن الرسول في آخر حياته لا يستطيع المشي ثم الرسول أغمي عليه ثم أفاك رسول الله ثم سأل أسل الناس قالوا، لا وهم ينتظرونك ثم أمر رسول الله دع لي في المخضر ثم توضأ، ثم قام، ثم أغمي عليه، ثم أفاق، ثم ثم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع المش مع هذا يريد أن يذهب إلى محرابه وأن يصلي بأصحابه إخواننا الكرام الرسول صلى الله عليه وسلم دعا المسلمين إلى مسجده لأن نتذكر كيف صلى رسول الله بهذا المسجد بأصحابه إنكم رجالا في الصلاة الله عز وجل يفتح طريقنا إلى الكدس إخواننا الكرام كيف صلى أصحاب رسول الله رضوان الله عليه مجمعين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها هو عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه الراجع من مكة ووصل إلى مكان الاستراحة ونزل من راحلته وفرش رداءه على الأرض ثم رفع يديه إلى السماء. ودع إلى ربّه وقال عمر وقال عمر يا رب وقال عمر يا رب يا رب العالمين ضعف عمر عمر صار شيخا لا يستطيع أن يدبر هذه الدولة العظيمة لا يستطيع عمر Allahum marzuqni shahadatan fi beldeti rasulik sallallahu aleyhi ve sallam wasal Umar ila Madina medineti Rasulillah wa Umar radiyallahu an yusalli fi mihrab Rasulillah keyfa kanu rijalan fi mescid Rasulillah Abdullah bin Shaddat yervi يروي ويصف صلاة عمر رضي الله عنه وأنا في آخر الصفوف سمعت نشيج عمر وهو يقرأ من القرآن قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله عمر يبكي في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المس الدخيل في هذا المسجد كافر مجرم أبو لغلؤة أخرج خنجره المسموم وطعن سيدنا عمر رضي الله عنه وعمر قبل سقوطه وأخذ بيد عبد الرحمن بن عوف وقدمه إلى المحراب وقال بلسان حاله يا عبد الرحمن يا أيها المسلمون لا تخرجوا من صلاتكم لمقتل عمر لا تتركوا صلاتكم لشهادة عمر لا تخرجوا من صلاتكم لمقتل عمر إخواننا الكرام هؤلاء رجال لأجل هذا الله عز وجل يتحدث في كتابه عن هؤلاء فيه رجال هؤلاء رجال في الصدقة رجال في الجهاد رجال في الزكاة رجال في أحوال الأمة ها هو سيدنا عثمان رضي الله عنه تأتي عير من الشام، وهو يستقبل عره. أتعى إليه التجار، تجار مدينة، وقال لهم: يا عثمان بيع من هذا الشيء الذي وصل إلي؟ قال سيدنا عثمان حباً وكرامة. قال سيدنا عثمان وما ربحي في هذا الأمر، في هذا الشراء؟ قالوا dirham درحم dirhamayn قال seyyiduna عُسْمَان رضي الله عنه هذا قليل هذا قليل هذا قليل قالوا ya عُسْمَان كيف هذا قليل قال عُسْمَان رضي الله عنه اُعْتِيْتُ اَكْثَرَ مِنْ هَذَا قال تُجَّارُ مَدِينَ لا يوجد في مدينة تُجَّار إِلَّا نَحْنُ ما سبقنا إليه ما سبقنا إليك أحد غيرنا؟ قال سيدنا عثمان أعطى إلي ربي إن أكرم إن أنفق هذه العير في هذه العير يوجد ألف بعير ألف بعير قال عثمان يقول ربي يقول ربي تبارك وتعالى فمن جاء بالحسنات فله عشر أمثالها. إخواننا الكرام إن يكن المسلمون في المساجد كما كان الرجال في مسجد رسول الله كمثل عثمان كمثل عمر كمثل أبي بكر كمثل عبد الرحمن بن عوف، هل تجدون في شوارع المسلمين أحدا من الفقراء؟ لا والله لا لماذا يقول الله عز وجل رجال يتحدث عن الرجال في مسجد رسول الله هؤلاء الرجال تربى في مسجد رسول الله كيف أنفكوا؟ أبو حنيفة رحمه الله عمل بهذه الآية ويطعمون الطعام, ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرًا ينفقون الأموال ويقولون للفقراء لا نريد منكم التشكر لا نريد منكم التصفير لا نريد منكم أن تكتبوا أسماء على اللوحات لا نريد منكم شيئًا لأجل هذا أبو حنيفة كان يغطي وجهه يخرج من بيته يذهب منتصف الليل إلى أبواب الفقراء أبو حنيفة لماذا يغطي وجهه لماذا يذهب إلى بيوت الفقراء منتصف الليل أبو حنيفة يغطي وجهه الفقير حينما فتح بابه لا يعرف من يقدم الهدايا إلي لا يخجل حينما قابله في الطريق لماذا يذهب أبو حنيفة منتصف الليل إلى أبواب الفقراء لا يشاهد أحد من الجيران هؤلاء يأخذون الصدقاء يأخذون الصدقة صاحب البيت أبو هؤلاء الأولاد يأخذ الصدقة لألا يخجل صاحب البيت يذهب أبو حنيفة منتصف الليل يا أبناء هؤلاء العظماء يا أبناء هؤلاء الأئمة والمشايخ إنكم مثل هؤلاء نحن نحن ننقذون أنتم تنقذون الأيتام أنتم تنقذون المصضعفين أنتم تنقذون إخوانكم في أركان الذين يقولون الله مولانا إنكم مثل أصحاب رسول الله رجالا نكون كمثل سلطان صلاح الدين الله يفتح طريقنا إخواننا الكرام لماذا قال السلطان صلاح الدين حينما يرجع من القدس ماذا قال سلطان صلاح الدين لن يرجع إلى بلادنا ما دمنا رجالا لأن الله عز وجل يذكر هذه الكلمة للمسلمين في هذه الآية الرجال قوامون على النساء هل المسلمون قوامون على النساء في بيوتهم كيف بنات المسلمين كيف نساء المسلمين كاسيات عاريات في بلاد المسلمين كاسيات عاريات في شاشات التلفاز كاسيات عاريات في الشوارع إخواننا الكرام الله عز وجل يتحدث في كتابه عن مريم لماذا يتحدث عن مريم لأن تقتدي بنات المسلمين في العفه بمريم وَمَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا إخواننا الكرام بنات المسلمين بأي كلمات يصدقنا في شوارع المسلمين في الشاشات في بلادنا في بلاد المسلمين لماذا يتحدث ربنا تبارك وتعالى عن سيد مريم من ربها؟ من رب سيد مريم ربها سيدنا زكريا عليه السلام كان الله عز وجل يقول للرجال يقول للآباء يا أيها الآباء، يا أيها المسلمون، يا أيها الذين آمنوا، قو أنفسكم وأهلكم نارا. هل ربينا بناتنا في بيوتنا كما رب سيدنا زكريا مريم؟ إخواننا الكرام. لماذا قال صلاح الدين لن يرجعوا إلى بلادنا ما دمنا رجالا الله عز وجل يذكر هذه الكلمة في كتابه في هذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر هؤلاء, هؤلاء عاهدوا عاهد الله عز وجل في أعينهم، عاهد الله عاهد الله عز وجل في أعينهم، لم يشاهد أحد منهم المحرمات، هؤلاء يعاهد الله عز وجل في آذانهم، لم يسمعوا المعصيات، هؤلاء يعاهد الله عز وجل في أيديهم. قال سيدة حائشة رضي الله عنها ما مست يد النبي يد امرأة قتل يا أيها المسلمون هل نفي عهدنا الله عز وجل يتحدث في كتابه عن سيدنا يوسف عليه السلام وغلَّكَت الأبواب وقالت هيت لك لم يكن غلَقَت بل غلَّقت وغلّكت الأبواب غلّك الزليها تدعو سيدنا يوسف إليها وغلّكت الأبواب وقالت هي تلّقى لمعذ الله يا شباب المسلمين لماذا يتحدث ربنا تبارك وتعالى يقول ربنا تبارك وتعالى إخوة يوسف القف يوسف في غيابة الجب هؤلاء ألقو شباب المسلمين في غيابة الشهوة إن يقول شباب هذه الأم قال مع الله كيف كيف أتا إخوة يوسف إلي منحنين هؤلاء الذين يأتون إليكم منحنين رجال رجال في كتاب الله عز وجل إخواننا الكرام ربنا تبارك وتعالى ذكر هذه الكلمة للمسلمين في هذه الآية وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء المستضعفون من الرجال هؤلاء يقتلون في أركان هؤلاء يقولون في أركان أين المسلمون أين أمة محمد هؤلاء البوذيون يقتلوننا قائدهم يقولون قولوا لمحمدكم أن يدافع عنكم لكن أمة محمد تسمع فقد نسمع كلام الضعفاء إخواننا الكرام كيف ننقذ المستضعفين؟ كيف كيف ننقذ أمهات المسلمين بنات المسلمين من أيد الفرنج؟ كيف نطاهر بلاد الإسلام بلاد المسلمين؟ إخواننا الكرام، ربنا تبارك وتعالى ذكر ذكر هذه الكلمة في كتابه. كأن الله عز وجل يقول لنا اقتدوا بهؤلاء العظماء إخواننا الكرام كلنا نريد أن نخلص هذه الأمة أن نطهر بلاد المسلمين إن نريد فتح القدس حرةً جديدة صلاح الدين أيوبي يشير الطريق ويقول لن يرجعوا إلى بلادنا ما دُمَّ رجالًا بعد سكوت الدولة العثمانية أتى الفرنج إلى بلاد المسلمين أتى قائدهم وذهب إلى ضريح سلطان صلاح الدين ووضع رجله على قبره وقال عدنا يا صلاح الدين هؤلاء يعودنا إخواننا الكرام يغتصبون نساء المسلمين يقتلون أولاد المسلمين كيف نطهير بلاد المسلمين كيف نذهب إلى القدس إنكم أمة واحدة إن نملأ المساجد إنكم رجالا في الصلاة كما كان الرجال في مسجد رسول الله الله عز وجل يفتح طريقنا يمشي المسلمون إلى القدس لأجل هذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القبلتين إن نأخذ الصوت على القدس هذه الأمة تكون حاكمين على الأرض جميعا إن شاء الله أودعكم إلى الله عز وجل